أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرس الأرض ومن عليها في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا ك فاتبني أهدك صراط سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عساء لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذ لهم وما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقول وكلا جعلنا نبيا ووأبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا والقر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا